وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 يقولون لئر وجعلنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المُنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون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 fiyakol Rabb lola axherteni ila ajel qarib fa asddaq fa مِنَ ve akun min assalihin veleyi axhira Allahu nefs an ıda بِمَا ajeluha